بُوكتُّي. باريسا ددفا. إثنان وخمسون. اثنان وخمسون. في أبخدنيم دامنة. في المتجر. في المتجر. هل نذهب إلى متجر؟ هل نذهب إلى المتجر؟ موسيم نكوپت ينبغي أن أتسوق يجب أن أتسوق خطي توهو كوپت أريد شراء الكثير أريد شراء الكثير كده سو كانسلارسكه پوتشبي؟ أين اللوازم المكتبية؟ Potřebují obálky a dopisní papír. Achte juli vrufin wawaraki chitabat. Achte juruf Potřebují pera a zvíraznovače. Achte juli aklemi hebr žaf waklemi talim. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. قديم عبيتك. أين الأثاث؟ أين المفروشات؟ بودشبويس كرين أحتاج إلى دولاب وأدراج. أحتاج إلى دولاب وأدراج. Potřebují psací stůl a polici. Achtážu ila maktab wa arfuf. ila maktab wa rufuf. Kde jsou hračky? Ajna lojabu al al Potřebují panenku a medvídka. Achtážu ila lojbati arusa wa lojbati dub. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. أين أدوات العدة؟ أين أدوات العدة؟ Potřebují kladivo a kleště. Aptážu ila šakuš, wakemáša. Aptážu ila šakuš, wakemáša. Potřebují vrták a šroubovák. Aptážu ila drill, wamifak. Aptážu ila drill, wamifak. Kde jsou klenoty? Kde jsou klenoty? أين المجوهرات؟ أحتاج إلى سلسلة na ramek. احتاج الى سلسله وسوار. احتاج الى خاتم وحلق.